أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي البحر Jah Rabbu, لحما طريا لحما طريا وتستخرجون تلبسونها وان تر الفلك فيه ş yo والذين تدعون من كم قسل حسير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم le yunbiu kemislen ya one up. Yeah. Mm -hmm. Oma yasta بمسمع من في القبور إن أنت şey Ve يكذبوا كفّض كذب الذين من to Bali judadun bidhuahur. Vemin alibali judadun وختلي <Sessizlik> فون ترجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ولذين أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدق قبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الان إن ربنا لغفور شكور الذي أحل La yaman sunan fiha la yaman La yaman la نفسنا فيها لوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتون ولا يخلفف عنهم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاب بها. كذلك كان كل كفور وهم ينس Tarih ona Rabbana Olam no amir kumma yedek krofigi mantek ezu qu fama min صدور والذي جعلكم خلائف في الأرض فَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبَّهُ عَلِيمٌ زِيدُ لِلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ مَا إِنَّ إِلَّا Qut ve, Allah ziddi ol قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون بِأَنَّ لَهُمْ شرك في فِي السَّمَاءِ أَمَّا تَيْنُهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَيْهَا بَيِّنَاتٌ Bell ولا إنسانة أن يمسكهما من أحد من بعدك. إِنَّهُ كَانَ ve qasamı bılla hija ك راس شيء استكبار في الأرض ومرك راس o oh, il سُنَّةُ اللَّهِ تَبْدِيلَا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحَوُّلًا لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من قبلهم وكانوا دا منهم قوة ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترين gelum feinna allahu لا الله العظيم. انتهاء الجزء الثاني والعشرين. وإن شاء الله سنبدأ بالجزء الثالث والعشرين.